Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil 'Alami. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَرَكَ وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ رَهَرَكَ وَرَفَعَ نَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا ثَرَتَ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 وَلَيَّرِهِ الْمَقْتُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْضَارُ مَغَلِّينَ ثبت لها أبي لذب وتب ما أغنى عنه ما وما كسب سيصلانا وَنَرَأْتُ مُحَمَّدًا لَمْ تَلْحَقْ فِي جِيدِنَا حَمَمٌ مِنْ